على اخبار عن صفة هذين الرجلين وقول الله جل وعلا أنعم الله عليهما اخبار بأن من أعظم النعم أن يرزقك الله جل وعلا أن تخشاه في الغيب والشهد ومن حرف عظمة الله حق المعرفة لم يكن له بد إلا أن يخشى ربه ومن عرف الله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 فإن الجنة هي المأوى. قال عن زكريا وهالك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهابا. رغبا فيما عندنا من الرحمة ورهابا أي خوفا مما عندنا من العذاب. وما منع الصالحين أن يعصوا الله عدم خلوتهم فإنهم يخلون كما يخلوا غيرهم.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 قال أصدق القائلين نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ومن حفظ الله جل وعلى في ليله ونهاره بإقامة طاعته واجتناب معصيته زاده الله جل وعلا نورا في قلبه